قاوم من وش ما اربط مرمي يا سوا ولا وش انا احلم من بلكون اربط يا من بابيوت ننسى القاوم كيف ابو نابليون وي هو أنا كمان نابليون إنت أنا بليون <تصفيق> هو أنا, أنا كمان نابليون أنا كمان نابليون, أوه، أوه، أوه، أنا كمان نابليون. أوه، أوه، أوه. عن شانتير عن شانتير عندك أنا تابولا عند لفة طليل بطو جزي تلا اسمع عندي سر خطير فيك يكتم سر وي مسير في بير شفت الأرنب وياتبطارك من تكشو بيقلت أو هو يقول لا حط يبطو هي تقوله نو نو وعدي وعدي يا وعلي على الأسرار أتفع على عقل الذي بار يا وعد على الأطرار أسف على عقد لذيطار نيرون نيرون شرب نيرون داوت جد وزت ايوه احنا قولولك والله عايز اولع روما في انا مستعجل عندي اذاعه أنا مستعجل عندي اذاعه خطه عظيمه لازم اقولها هتقول ايه يا نيرون سمعنا متعنا بخطبك متعنا Azga zay alghul, and I go around. Da ni ni fatah, and I'm here. And ni ni shanta, and I'm here. And ni ni alamta, and I'm here. With the اه Ali ha ytcas el pau, el pau, ايه يا اخوة جاي منين؟ انت صدق جراله ايه يا عنطر؟ من يوم لعلقة علقة؟ ولسه جاي قدامي بانتا عنطر انت؟ ايوان عنطر وانا كمان عنطر ولا فيش عنطر احسن من عنطر يا عنطر قوم واتضمها دا حنسو بجر واتدلع واتمختر واتفضل بيبه وعفر واتدلع واتدلع في الوقت دام تلمينا على بعضنا نقعد مجلس قمت أوكي والليلة انفوتها علينا في حزوز وتراب وأغاني وانس أضح ليها نورك يا ألادي قل رايس وانتوا تغنوا معايا الآتي كان <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>